لقد نصرك الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذعجتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم ما وليتم مدبري